بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تبفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا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 إن ذلكِكَ على الله يسير وَماَا يستَو البَحران وَماَا يَسْتَو البَحرانه عذب فراتٌ سائِغ شَرابُ وَهذا مِ وَهذا مِلح أُجاج وَمنِن كلُ تَك لحما طريا وتستخرجون وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يودج الليل في النهاية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 Inna allaha yusmi'u man yashak Wama anta bimusmi'u man fi lkubur In anta illa nathir Inna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 ثم اخذ الذين كفروا فكيف كان كثير الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به, فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها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 أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوْقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أروني ماذا, خلقوا؟ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السَّمَاوَاتِ أَمْ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهِ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 إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ يَهْدِي إِيمَانُهُمْ لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَّإِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَّا يَكُونُ أَهْدَى مِن أَحَدٍ مّ فلَمَّا جَاءَهُم نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نفوراً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 في السماوات ولا ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن ولكن يؤخرهم الى اجل